موقع في اخبار في رمضان عيد الحب ده كمان, كمان والله كاني اول مره اسمع عن هذا العيد كاني اول مره اسمع هذا الموضوع عيد الحب وصرت اتسائل ايه يا ابني موضوع عيد الحب ده يعني ايه عيد الحب بيعملوا ايه عيد الحب اصله ايه عيد الحب جه منين عيد الحب وصرلت اتسائل وفوجئت ان المساله كلها تهريج في تهريب هل يصح ان نبتدع اعيادا في حياتنا تقول لي كلمه بدعه كبيره جدا لان هذا ليس في الدين نحن نبتدع في الحياه وهذا يجوز السياره والصاروخ والطياره اليست هذه ايضا من المحدثات اقول لك لا الاعياد من الدين دليلك إيه دليلي حذر قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود فوجد أهل المدينة لهم يومين يلعبون فيهما فسأل ما هذا العيد قالوا يومين كنا نفرح بهما في الجاهلية فقال لقد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام في أيام التشريق عيد الأضحى الثلاث ايام اللي بعد العيد هذا عيدنا أهل الإسلام إن لكل قوم عيدا تفيد الاختصاص ولكل وجهة هو موليها لذا احنا منه وما الفالنتينو فالنتينو مش اسمه كده برضو ولا انت وش اه صح انت عارفوها صح الورده الحمراء والقلب اللحمر والقطيفة وال ليس هذا بموضوعنا ليس من اصولنا فالنتينو رجل فرنساوي صنعوا عيد الحب واخير انا احبك في الله عندهم الحب بمعنى اخر غير الاسلام تماما تماما الحب عندهم العشق الحرام وقد يطلقون الحب على الزنا ايصح لنا كمسلمين ان نحتفل بالمثل هذا اننا في زمان انتوينت فيه كلمة الحب لا تكاد تلتفت بحبها أحبها بحبك بحبها سرت الحب وكلمة الحب ومسلسل عن الحب وفيلم عن الحب مسرحية الحب وأغاني حب ايه في ايه ايه موضوع الحب قصد به الزنا العشق الحرام العلاقات المحرمة الانترنت ادخل اوعى تدخل اني انصح الا لا تدخل لكن تجد كل كلام في هذه القضية المحرمة أغير الحب معنى أسمى معنى أعلى معنى أرق الحب أن تحب الله هذا هو الحب الحقيقي وإذا أحببت الله فأحبك عشت كل أيامك عيد عيد الحب بحكم قد سألتك هل أنت تحب الله إذا أحببت الله فليس يوما كل سنة بل تصبح كل أيامك أعياد أما فالنتينو إحنا من بالفالنتين نحن أهل الإسلام ليس لنا عيد مطلقا إلا يومين الفطر والأضحى بأيامه الاربعه وأيام التشتك يعني إخوتي في الله أنا أحبكم في الله إياكم والبدع أحب الله يحبكم.